ابنائي الاعزاء اسعد الله صباحكم او مساءكم حيثما كنتم اليوم الثلاثاء 23 من فبراير العام 2021 ومحاضره من الكوندنسد كورس كارديو فاسكول سيستم وعنوان هو ريذميزتي اند ذاتي إحنا عندنا الآتي. ابتدي بالدفينيشن او ريزميستي اوتوماتيستي. الريزميستي اوتوماتيستي هو The ability of the heart to beat spontaneously and rhythmically. Spontaneously. يعني بتلقائية. And rhythmically يعني بانتظام. طيب الكوز بتاع هذا. سبب هذه الخاصية. هو وجود الوتوماتيك سيلز. يعني الوتوماتيك سيلز هي السبب في الخاصية دي. التوماتيك سيلز هي السبب بتاع القصة دي. طيب الوتوماتيك سيلز هنبتدي نتكلم عليهم اللي هم عندنا الساينو ايتريال نوت. دي هي النورمال بيسميكر. وإذا يعني فاشلت هيشتغل بدلها الاتريو انتريكور نوت الاف نوت. أما لماذا سميت الساينو اترال نود ساينو اترال نود الأساس تسميه في الضفضاعة في الدفضاعة قلب الدفضاعة الذي سأسميه لكم تحته في عندنا سايناس فينوزاس هو مجمع الأوردة وبعدين تو اتريا يعني يوجد أزونان ووانفينتركل فانفينتركل واحد ماذا عندنا عندنا احنا عندنا تو فانفينتركل طب الحتة اللي بتشغل القلب موجودة ما بين السايناس فينوزاس والايتريا عشان كده سموها ساينو اترال نود والاسم بقى على حاليه الانسان مع ان احنا ما عندناش مجمع الاوريدي. من المعلومات الطريفة ان اللي اكتشف الساينو اترال نود كان طالب في كلية الطب اسمه مارتين فلاك وده كان في سنة 1907 و اكتشفه في حيوان اسمه موليه الحيوان ده على فكرة بيعيش تحت الارض زي الفران كده. فده بيشجعه الطلبة ان فيه طلبة بيذكر اسمهم في التاريخ مارتين فلاك ده هو الاكتشف الساينو ايتر نود طيب انا هبتدي بان أنا اعمل مقارنة ومع شقة مستعشق النظام بين الاس اي نود والاي بي نود ها اجري دي في ستة نقاط لسورة الاستعاب هخلي كل نقطتين مع بعضهما فهاخد اللوكيشن مع الديمانشنز النيرف سبلاي مع البلاد سبلاي وبعدين الانترانسيك ريدم وبعدين الفانكشن بتاعت كل واحدة فيه فنبتدي الساينو اترال نوت كما الاتر و انترال نوت هما الاثنين موجودين في الرايت اتريام right هتسألني طب ليه في الاتريام عشان الكهربة تكهرب الاتريام الاول فانقابل الاول سوما الفينتك لما دا ليه اتريام طب هقولك بقى حاجة مش موجودة في القطب طب لماذا الرايت اتريام right إحنا الليفت آتريام كان يمكن يبقى نفس القصة برضو الآتريام ثم الفنتجل لأن الرايت آتريام هو التشيمبر الوحيدة في الجسم البرشور فيها 0 مليمتر ماركري يعني الضغط 0 مليمتر ماركري يعني انت عندك لو, لو بصنا مع بعض البرشور ده على أي نسيق بيعمل إسكيميا نقص في الدم وعليه حتى يعمل دامج وبين يعني عارف لما بنت بتلبس حلق بكليبس جامد قوي كده بعد شغل سبب البرشور سكيميا تحس بان طب احنا اغلى حتيتين في القلب اللي هما الاس انود والايفي نود عشان كده ربنا اختار لهم الرايت اترام لان الرايت اترام البرشور فيه زيرو مليمتر ماركوين يعني نو no بريشور بينما في الليفت اترام ممكن البرشور يوصل لسبعة او لثمانية ده اجابة السؤال طيب نمسك السينو اترام نود موجود في الرايت اتريام على اللاترال وول عند الاوبرينج اوف سوبروفينا كافا الوريد الاجوف العلوي كما يبدو من اسمها اتروفينتيكول يبقى موجوده عند البوينت اوف جانكشن اوف فين على الرايت سايد اوف الحاجز ما بين الاذنين لان الرسمه مش مقسمه فهو موجوده بوستيرلي ورا خالص ده الوكيشن طب نيجي الديمانشنز الاس اي نوت اكبر بالايفي نوت بتبقى تقريبا خمسة ميلي بالعرض عشرة ميلي بالطول والثيكنس واحد ميلي يعني نقدر نقول انها واحد في خمسة في عشرة طب الارقام المناظرة في الايفي نوت واحد في تلاتة في خمسة ميلي هو دي ارقام تقريبية لانها الاحجم بيختلف من شخص الى اخر وعموما حتى شكل الاس ان او مش كده مستطيل في الحقيقه شكلها بنانه شيب زي البنانه يبقى ده بالنسبه للوكيشن والدايمنشنز طب نيجي للنيرف سبلاي والبلاد سبلاي النيرف سبلاي الـ الـ الـ الـ الهارت كبقيه الفشره عنده سمباثاتيك وعنده باراسمباثاتيك السمباثاتيك بتاع الهارت هو بتاع الثوركس خدناه ده سؤال ام اس كيو 1 إلى ثوراسيك 4 بينما الباراسمباثيتيك سبلاي بتاع الهارت بيجي من الفيجس بس خد بالك بقى الاس انود مور تو ذا رايت مقارنه بالايفينود مع ان هما اتنين في الرايت اتريا فالاس انود بتاخد من الرايت فيجس right بينما الايفينود بتاخد من الليفت فيجس يعني تبدو منطقيه فسهل تذكرها جدا نيجي للبلاد سبلاي من اهمية القطعتين دول في القلب كل واحد عنده الارتري الخاص بي فعندي سينو اتري الارتري الاس انود وسعب يبقى اكتر من برانش وعندي اتروفنتريكولار ارتري الافي نود يبقى ده النير والبلوت سابلائي طب نيجي الانترانسيك ريتم الاس انود النوربال ريتم بتاعها ربنا خليها تشتغل من 100 ال 110 يبقى هناكو متوسط مية طب واحد يقولي بس احنا قلبنا يعني في الأفريج بيضرب حوالي 70 في الدقيقة آه ده بسبب ان الفيجاس بيبطأ الانترينسيك ريذم بتاع الاسئنود عشان خاطر يخلي القلب ينقبض عدد أقل وبالتالي يوفر يعني الطاقة ولكن زي ان بقول جملة مهمة جدا في الامس كيو النورمال هارت ريب ما بين كام وكام يعني امتى نقول ان انت عندك ابطاء برادي كاردي لو تحت 60 طب وامتى نقول اسراع تاكي كاردي لو فوق 100 دي ارقام مهمه جدا في الطب النورمال هارت ريت من 60 ل 100 ما نقولش برادي كاردي غير تحت 60 وما نقولش تاكي كاردي عن اسراع غير فوق 100 بينما الانترنسيك ريزم بتاع الاي في نود بتبقى من 40 تو 60 بير مينيت بينما راك من 100 الى 110 متوسط 105 نورمالي حضرتك وحضرتك والعبد الله من النورمال بيس ميكر عندنا للوقتي لو احنا قلوبنا طبيعية هو الساينو اترى النوت هو ده النورمال بيس ميكر طب ايه تعريف النورمال بيس ميكر قبل ما قول التعريف اقول لك حاجة افرد اتقطع الاي في باندل او الباندل وفيس هنا يبقى ما فيش كهرباء هتوصل للفينتكل طب الفينتكل هيشتغل ازاي ده اسنشل فور لايف قلنا في المحاضرة السابقة هيشتغل احد البركنجي فايبرز هتنصب روحة بيس ميكر وتشغل الهارت بمعدل او الفينتكل اسف في الحالة دي لما يتقطع الافي باندل هيبقى الاترة يشغل عادي خالص بالاس انوت بس الفينتكل شغل بالبركنجي فايبرز من 20 الاربعين وده يسمو ايديو فينتريكولر ريتم طب في الحالة دي نعتبر مين البيس ميكر انت هتجاوب معي هو مين الاهم في القلب الاتريا او الفينتكلز؟ طبعا الفينتكلز هي الاسسينشل فور لايف فهنا البيس ميكر هو البركنجي فايبر اللي هنسميه اديو منتريكو ريذم دي هتسهلك ما هو تعريف النورمال بيس ميكر سؤال شافه مهم جدا الاجابة تنقسم الى قسمين هتقول ات ذا بارت او ذا هارت ويتش هاز قط ذا هايستريزم اللي عنده اعلى ريذم وهذا ينطبق على الاستئلود خبارك بقى النقطة التانية And the heart follows its rhythm. يعني مش بس عندها the highest rhythm. ولازم الheart يتبع هذا rhythm. لأن في حالة العيان اللي عنده مقطوع l-evy bundle. بيسموها atrioventricular block أو heart block. في حالة complete heart block. ال-S-anode مش هي اللي بتشغل ال-Ventic. ال-Ventic اللي لا يتبع ال-S-anode. فعش كده ال-S-anode لا تعتبر هي el-pacemaker. واللي يعتبر el-pacemaker هو el-eventricular rhythm أو el-perkenji system. يبقى تعريف البيس ميكر ات ذا بارت اوف ذا هارت ويت هات هات ذا هاي ستريزم اي دو نوت ان ذا هول هارت فولوز ممكن يسالك اثبت في اثبات سهل جدا في اثباتات كتيره هنختار اسهل اثبات ان البيس ميكر يعني المايسترو من هو المايسترو الشخص اللي إذا أسرع كل الفرقه تسرع واذا ابطئ كل الفرقه تبطئ طب احنا هنعمل هنأسراع للإس إنود بأن نعملها تسخين وورمينج إس إنود هيسرع الإس إنود هنلاقي الهول هارت أسرع نبرد الإس إنود نلاقي كل الهارت أبطأ يبقى إذا الهارت بيبع الإس إنود يبقى إذا الإس إنود هي البيس ميكا لكن لو عملت وورمينج أو كولينج تواني أثر بارتو ذا هارت داز نو بروديوز السام افكت يبقى إذا أي حتة تاني مش هي البيس ميكا طيب ننتقل للأكشن بوتينشيل بتاع البيس ميكر وده بنسميه بيس ميكر أكشن بوتينشيل اللي هو موجود في الاس انود والايف انود والإن زي ما قلنا في المحاضرة السابقة الديبولارزيشن بتاعه سببه الكلسم البطيء مش السوديوم السريع زي في حالة الإيترا والفينتكين فعش كده بيسموها slow response action potentials و اذكرك مرة اخرى ان احنا الaction potentials في الجسم نوعان لو deep polarization سبب و هيبقى سريع يبقى fast response action potential وده موجود فين قلنا في النيرفز نمرة واحد ال skeletal muscles نمرة اتنين. وفي ال atria وال ventricular muscle fibers نمرة ثلاثة أدي بينما لو السبب الديبوليزيشن كالسم اللي هو البطيء هنسميه سلو ريسبونز اكشن بوتنتشيو ده موجود فقط في البيس ميكر الاس انود والأفنود فقط حتى مش في البركنجي فايبرز عشان كده يسموه بيسميكر اكشن بوتنتشيو يبقى هذان هم هما النوعان من ال اكشن وهو عملهم لك ده سؤال مهم جدا في الامس كيو لو سبب الديبوليزيشن صديم يبقى فاست ريسبونز كالسم يبقى سلو ريسبونز ده موجود فقط اللي هو في موضوع الوقت اللي هو البيس ميكر بماذا يختلف شكل الاكشن بتنشيل بتاع الاس انود والاكشن بتنشيل بتاع الانتريكلار او اترا المسل فايبرز الرأس ماضحة صادة اول حاجة ان هنا كان عندنا خمسة فيزس زيرو واحد انت اربعة لما هنا عندنا تلاتة فيزس فقط ده اول فارق الفرق الثاني أنا بقولها بطريقة سهلة وبسيطة عاوزك كده تدق معايا مليا جريا في الأكشن بوتينشل إيه الفرق؟ أنا بقولها بطريقة سهلة في غيبة المسطحات غيبة الخطوط الأفقية هنا في بلاتو كان أهم ما يميز الـ في الأكشن بوتينشل وجود البلاتو المسطح هنا ما فيش بلاتو تاني حاجة في فيزة أرباح كان الريستينج ميمبران فوتينشال ستابل ثابت هو خط أفق الثاني هنا مفيش الخط الأفقي ده مش ستابل ترانس ميمبران فوتينشال بقى انستابل يعني يتغيق يبقى بماذا يتميز هندسيا الاكشن فوتينشال بتاع الاستنود عن الاكشن فوتينشال بتاع الايترا في غيبة الخطوط الأفقية في غيبة المسطحات لا في بلاتو اللي هو فيز اتنين مش موجود وفي ذا اربعة اللي هو ستيبل ترانس ميمبر ريستنج بوتنشل بقى فيه بداله انستابل ريستنج ميمبر بوتنشل واحد يقول لي طيب احنا جينا نفهم نشرح لنا ليه ده اللي هنعمله ليه ما فيش بلاتو تعام فكر قلنا جملة حفظتها لأجيال البلاتو في خدمة السستول ربنا حط البلاتو في الاكشن ميتشا بتاع الاترالفينتكل ليخدم السستول بطريقتين طول ما فيه بلاتو فاكر كان يدخل الكالسيوم بتاع الاكسسسور فليوت يطلع الكالسيوم من جوه القلب بتاع الساركو بلازميك في ظاهرة سميناها كالسيوم انديوز كالسيوم رييس وهذا كالسيوم مهم للكونتراكشن ونمع اثنين البلاتو ده كان يطول الاكشن بوتينشل بيطول ابسلوت الفاكتوري بيروت عشان طول مظهرت في حالة كونتراكشن سيستول يبقى في حالة عدم استجابة فما يعملش سيستول فق سيستول فيعملش تيترس يبقى البلاتو في خدمة ال سيستول وعشان كده قلنا السؤال مهم جدا المحاورة اللي قمناها ضيئة ايه الفرق بالاكشن متنشا بتاع الفينتكل وبتاع القاتل في النورمال كاردياك سايكل اللي بتاخد 800 ميلي ساكنز يعني 8 من 10 ميلي ساكنز الفينتريكولار بياخد 300 ميلي ساكنز عشان كده البلاتو لونج 300 مللي سكند في حين الكونتراكشن بتاع في النورمال كارديو سايكل بيبقى شورت بياخد 100 مللي سكند عشان كده البلاتو بياخد 100 مللي سكند البلاتو في خدمة السستول طب بالله عليك هل الاس اينود والاي في نود ووظيفتهما ان ينقبضوا ويضخوا دم لا وظيفته من هما يطلعوا الـ Action Potential Spontaneous Lee بتلقائية وريزميكاليه بانتظام عشان الهارت يشتغل سبونت يعني بانتظام وبتلقائية يبقى مش وظيفته من انقباض يبقى عشكلة مفيش انقباض يبقى مفيش بلاتو وتعال اقولها لك بجملة جميلة في, في إقاع صوتي تفتكروا البلاتو في خدمة السستول في الفينتكل long contraction long plateau في الاتريا short contraction أو systole short plateau طب في الاس انود والاوي نود no contraction no systole no plateau. يبقى long systole long plateau ده الventrical short systole short plateau ده الاتريا no systole يبقى no plateau ده الاس انود والاوي طيب امانو وظيفة الاس انوده الافي انود ايه انها تطلع الاكشن بوتينشيلز قلنا الهارت ببيعتمدش على الاكشن بوتينشيلز اللي جاره عن طريق النارز عنده اوتوماتيك سيلز بتطلع له الاكشن بوتينشيل بتاعته عشان كده بيشتغل بتلقائية وبانتظام تلقائية وبانتظام طيب عشان نطلع اكشن بوتينشيل لازم نوصل فاري مليفل لو كان الريستنج ميمبر بوتنشال ستيبل كده زي الخط ده يبقى عمره ما واصل يبقى كان لازم يبقى انستيبل عشان يتغير غير غير يوصل الفاييرنج ليفل اكشن بوتنشال يتغير يتغير غير يوصل الفاييرنج وبانتظام وتعالى او لك اهو ده الريستنج ميمبر بوتنشال اهو ده شوف الروعه لو كان استيبل كده لقضينا الظهر دون أن يتولد اكشن بوتنشل لكن هو انستيبل بيتغير اكشن, اكشن, اكشن تنشن اكشن تنشن اكشن تنشن اكشن تنشن اكشن تنشن يبقى بيتغير بتلقائيه وبانتظام فالهارت يطلع الاكشن بوتنشل اس نود الايفينود فالهارت يشتغل بتلقائيه وبانتظام وهو ده الريذمستي فبقول جملة برضو متنسوهاش. لو لا الانستابل رستيج من التنشيل دا بيسموه بري ايه سموه بري بريبوتينشل لولا هذا البربوتينشل ما كانت الاوتوماتيستي او في الهارت ما كانت الحياة حتى بولا بجملة عشان ما تنسوهاش كنا بنحفظوا احنا اطفال نشيب بيقول لولاك يا امي ما كان ميلادي فانا باخد نفس التعبير وبقول لولا الـ pre اللي هو الـ Unstable Resting Membrane ما كانت حياتي كما انه لو لاك يا امي ما كان ميلادي لولا الـ pre ما كانت حياتي يعني انت خير تحب بشكل الـ Action Potential ده مفيش بلاتو لانه مفيش Contraction الـ Resting Membrane Potential عشان يوصل بتلقائية للـ Farin Evil فتتولد الـ Action بانتظام وبتلقائية فالهارت يشتغل بانتظامه متلقائيه وتستمر الحياة هو ده اللي عمل الاس انود والايف تلاحظ ملحوظة تانية جميلة كل شيء يعلن انه وراء الخلق خالق احنا في الريسسي ممبران فوتينشيال هنا كنا في الهارت خدناه في الاترا واللينتك اللي كان ناقص سسعين انما منلاحظ هنا ان هو ناقص ستين عشان يبقى فيري كلوس للفاريين اللي هناخده بعد شواله هو ناقص اربعين يعني غير انه انستابل عشان يوصل بتلقائية لفارنجليفل ربنا قرابه من الفارنجليفل الرياستيج مام بروتنشل مش ناقص تسعين انما ناقص ستين عشان تبقى very close للفارنجليفل فيبقى تلوع الاكشن بوتنشلز اسهل يبقى كل شيء ينطق بوجود تصميم ذكي شكل الاكشن بوتنشلز نفسه مدعال التأمل امتى يبقى فيه بلاتو امتى يبقى لونجو امتى يبقى شورتو امتى يبقى مش موجود امتى ريسنج ميمبر بوتنشال يبقى ستيبل وامتى يبقى انستيبل وامتى بقى قريب الفارجليفل وامتى يبقى هنا ناقص 90 بعيد ما هذه الروعه سبحان الله وعليه سؤال في الشف ومهم جدا هيسالك تفتكر ايه الفرق بين شكل الاكشن بوتنشال بتاع الاس انود وبتاع الاي فينود هما الاثنين زي بعض بالظبط ثلاثه فيزس ومفهومش لا ولا ستيبل ترانس ميمبر ريسنج بوتنشال صح نعرف أسرع. الانترينس كريدم بتاعها من, من 100 إلى 110 إنما الافي من 40 إلى 60 طيب يبقى لازم الاسق نود بتوصل الفارنج لفل أسرع يبقى عندها مور سلوب في البيري بوتينشن إنما في الافي نود بتوصل أبطأ عشان كده الاكشن متينشن بتتولد أبطأ والانترينس كريدم أبطأ فعندها سلو سلوب يبقى ده للأوائل إيه الفرق من الاكشن متينشن بتاع الاسق نود بتاع الافي هنا بيبقى رابد أو More Slope هنا Slow Slope نأخذ الـ Action Potential النوع الثاني اللي هو Slow Response أو Pacemaker Action Potential نأخذهم مع بعض نأخذ إريثميستي الـ, الـ Action Potential نسميه عتنسة ثاني اسوى الـ Action Potential بتاع الـ Pacemaker أو Pacemaker Potential أو Slow Response Action Potential فهنا نبص مع بعض بيتميز بيقولنا 3 فزيس مش خمسة وما ولا خط أفقي طيب خب بلك دلوقتي هتفهم هنا الانستابل ترانس ممبر ريستين بتينشال ده كان فيه 4 هناك الريستين ممبر بتينشال كان فيه 4 عشان كده احنا بدقين هنا من فيه 4 لان ده يماثل الريستين ممبر بتينشال هناك اللي هو كان فيه 4 فيبقى فيس 4 بعد كده الديب كان هناك فيز زيرو اوكي بقى فيز زيرو مفيش هنا لشورت رابد انيشال ريب ولا بلاتو اللي هو ما فيز و اثنين فيه على طول ريب فولرزيشن اللي هو فيز تلاتة عشان تبقى فاهم ليه ده سموه فيز اربعة وبعده ده فيز زيرو وده فيز تلاتة كوريسبوندين للاكشن بوتينشيلز بتاعت الايترا والفينتكي. خدنا ما يعدلها وحطناه هنا طيب نيجي بقى نقول اهم حاجة في الـ action potential انا هركز هنا على طول في الـ ionic business. طبعا اهم ما يميزه هو الـ pre هنا كما انه لو يا امي ما كان ميلادي لو لا الـ ما كانت حياتي يبقى ده زي ما البلاكتون مهم اوي في الـ atrial ventricular action potentials الـ -potential هنا مهم جدا خب بالك بقى اللي هو الـ unstable resting membrane ايه تعريف بقى الـ Pre-Potential ده بيحصل لهو الهارتي بيشتغل ليهه Spontaneously لان الـ Pre-Potential بيحصل Spontaneously وهو مقارنة بالـ Slow Up Stroke دي أبطأ طيب وهو جزء من الـ Ascending lane. يبقى هو جزء من Depolarization وإحنا قلنا Depolarization بيحصل قبل السستول الهارتي الكهرب وبعين يعمل السستول يبقى 100%, -100 Depolarization جملة مهمة جدا في الـ MSQ بيحدث في فترة الداستول وبصورة ريجولر يعني كل كلمة في الخمسة دي لها قيمة تعرفها في الامس كيو اتي سبونتينيس بيحدث بتلقائية عشان كده الهرتي مشتغل بصورة منتظمة ريجولر عشان كده الهرتي مشتغل ريجولر سلولي بطريقة بطريقة في فترة الداستول نقطة الرابعة ويمثل دي بولارزيج يبعاوزك الخمس نوع دول, دول اي واحدة في الامس كيو تعياتي اعصاها ومن الروعة قلنا ان احنا بنبتدي هنا من كام من ناقص 60 عشان نبقى رايبين من فاري جيفل هو ناقص 40 ايه السبب بقى؟ تعالوا نتفرج مع بعض هنقسم المشوار ده الحتتين من ناقص 60 لناقص 50 ومن ناقص 50 لناقص 40 حتى في التذكر سهل وانا كتب لك الاعداد الكبيرة هو مالي فوت هنا سبب الـ depolarization تفتكر عندي هنا سوديوم وكالسى هل قلنا الأساس كالسى هنا الأساس كالسى لقد قلنا slow response لكن تفتكر نبتدي بالسوديوم ولا بالكالسى طالب ذاكي قلت لي انت قلت السوديوم اسرع يبقى نبتدي بالسوديوم ونكمل بالكالسى يبقى كلام معقول مفهوم مش بنحفظ فنبتدي بدخول السوديوم من خلال فاست تشانيلز اسمها فاني كاران تشانيل يعني بيدخل فيها بيسموها فاني فاني كاران فاني يعني متحك واحد يقول لي طب هما ليه سموها فاني كاران ذلك هيؤذى لسببين سبب الاول ان التشانيلز دي عكس كل التشانيلز كل الفولتش جيت التشانيلز افتحوا ادنك بتفتح بايه افتحوا ادنك بدي بولورزيشا دي التشانل الوحيدة, الوحيدة اللي بتفتح بالعكس لما, لما مش يحصل دي بولارزيشن لما, لما نروح ناحية الايبر بولارزيشن بتفتح بالايبر بولارزيشن يبقى اول سبب لماذا أسميها الفاني كارن لانها تشانلز بتفتح عكس كل التشانلز اللي بتفتح بالدي هي بتفتح بالايبر بولارزيشن طب تاني نقطة ان احنا طول عمرنا عارفين ان السوديوم والبوتاسيوم عكس بعض خلف الله خلف خلاف يعني الصوديوم بيدخل يعمل ديبولارزيشن بوتاسيوم يخرج يعمل بولارايزيشن انما لان احنا عاوزين نعمل ديبولارزيشن فالشانل دي بتليك بتدخل مش بس صوديوم وبوتاسيوم يعني الأول مره الصوديوم والبوتاسيوم الاثنين بيحصل لهم انفلوكس عشان تسرع عمليه الدي بولارزيشن يبقى لهذا هذين السببين سميت هذا هز سمي الكرنت فاني كار طيب ده من ناقص 60 لناقص 50 بالصوديوم انفلوكس بما يعرف بال انوورد فاني كارنت عند ناقص 50 بقى نكمل بالكالسيوم انفلوكس عن طريق شانل هتشتغل فتره مؤقته وتقفل فعشان كده سموها ترانزنت كالسيوم شانل ما احنا قلنا الكالسيوم شانل في الجسم عندنا نوعان يا إما transient يعني مؤقت يا إما long lasting ففي الحتة دي اللي هتشتغل شاو تقفل هي transient وبرضو بتدخل كالسيم هي inward كالسيم current من خلال transient channels يبقى ده pre potential يبقى سببه إيه حاجتين سوديوم وكالسيم تفتكر تبتدي منين الطالب زاكي يقولي السوديوم أسعى بتدي بالسوديوم وحاجة لا تنسى هتقعد فاكرها بقى حيات اسمه funny current يعني مطقت لأن هي دي تشانيل وحيدة اللي بتفتح بالهايبر بولارزيشن دي سبب والأهم وسبب تاني أقل أهمية أنها بتليك مش بس صوديوم وبوتاسيوم ماشيين مع بعض مع أنهم مفروض يبقوا عكس بعض خلاف الله خليفة في خليف خلاف المحام ده من ناقص ستين لناقص من ناقص خمسين ناقص أربعين بيل كالسا من خلال ترانزين طيب نبتدي بقى فيز زيرو اللي هو الدي اللي هو يسمو سلو في هذا الـ Action في كل فيز من الثلاثة افتحه دانك معي كل فيز يحصل بسببين السبب بتاعه وإغلاق وانتهاء أسباب الفيز القبليه يبقى ما تقول ما هو سبب فيز زيرو نمرة واحد تقول Inactivation of Funny Current Sudium Channels and Transient Calcium Channels الأول تقفينهم وعند تفتح Long Lasting Calcium Channels لو قلت سبب الـDepolarization اللي هو الـSlow Up Stroke بس الـLong Lasting Calcium Channel لا ده مش الطلب المتميزين مش اللي بياخده متياز لازم تقول افل لول الـ وفتح الـLong Lasting Calcium Channel طب ما سبب الثيرت phase of polarization اللي هو الـReyer Repolarization نفس الكلام تقول غلق in activation of Long Lasting Calcium Channel وactivation of Potassium channels اللي هي كنا بنقول بتشتغل حاجه اسمها ديلي ديركتيفاينج بوتاسيوم شانل في البلاتو الكالسيوم بيخلص بطل يدخل وهي لسه فاتحه متاخره تعمل الديبولارزيشن عشان كده سموها ديلي ديركتيفاينج السودين فاني كارنت شانيلز والكالسام ترانزينت شانيلز يبقى فهمت اللعبة ان كل فيزمة 3 سببه الاسباب شيئان توقف الفيزيس الابلها وبعدين التوقف الاسباب بتاعت فيز الابلها ثم تقول السبب بتاعها يبقى هنا سودين فاني كارنت شانيلز وكالسام ترانزينت يقفوا وتفتح الكالسام لونجلاسي يقف الـ calcium long lasting ويشتغل الـ potassium channel بتاعت الـ delayed rectified potassium ويشتغل الـ calcium وتعيد الكرة نفسها طيب نقول ايه دلوقتي نيجي الـ الـ ده مش بس مهم ان هو ده سبب الريذميستي او الاوتوماتيستي انما الـ slope بتاعه هو اللي بيحدد خاصية من أهم الخصائص في القلب وهي الرذميستي اللي هي الهارت ريت معدل ضربات القلب لأنه بالعقل الطالب زكي كل ما كان الاسلوب أكتر يبقى هنوصل الفارنج ليبل أسرع يبقى هتولد أكشن بوتينشالز أكتر الهارت ريت يسرع ده اللي شكناه في السينود إنما كل ما كان السلوء أبطأ يبقى هنوصل فارين جيفل بعد مسافة أكتر يبقى الأكشم تنشل هتطلع بعد وقت أطول يبقى الهارت ريت هيبقى أقل يبقى ما يسألك في الشافوي ماذا يحدد الهارت ريت إيقوة تنسى The slope of pre-potential كما أنه لو يا أمي ما كان ميلادي لو لا الpre ما كان حياتي هذا الـ Pre-Potential مش بس هو سبب الهارت يضرب بانتظام واللي بيحدد عدد ضربات القلب More Slope More Action Potential Less Slope Less Action potential. طب تعالنا نشوف بقى العوامل اللي بتحكم في الهارت ريت دلوقتي العوامل اللي تزاود الهارت ريت بيسموها Positive Chronotrophy أو Positive Chronotropic Effect واللي بتبطأ يسموها Negative Chronotrophy او نيجاتف كرونترافيك افكت انا عشان ما لخبطكش عاوز اقول لك حاجة مهمة جدا احنا عندنا في الهارت تعبيرين مهمين جدا في الامس كيو العوامل اللي بتأثر في قوت انقباض القلب يسموها اينوترافيك افكت اللي بتأثر في عدد ضربات اللي هو موضوعنا الهارت ريت يسموها كرونوترافيك افكت طب واحد يقول لنا هلخبطهم لا لو فهمت ترمينولوجي ولا بلا ريسك هنا ترمينولوجي عملك ما تلخبط اينو هو ده إله القوة عند الإغريق إنو فيبقى ده منطبق بالقوة يبقى بالكونتراكشن بوستيب إنو يزود الكونتراكشن ناجاتيب إنو ينقص كونتراكشن إنما كرونو كرونو من كلمة كرونيك يعني مجمن متعلقة بالزمن إيه الحاجة الوحيدة اللي منقسها بالساعة في الهارت الهارت ريت فيما قول بوزيتيف كرونو كرونوتروفي أو كرونوتوبيك فعلا في كلمه كرون زمن زمن يبقى ساعه يبقى هارت ريت يبقى ما عيش طلبه بتتلخبط ليه انهم فاهمين فاهمين ترمينولوجي فاهمين كل حاجه بتحصل ازاي طيب تفتكر ايه اللي الحاجات اللي بتزود هارت ريت اول حاجه عارفينها اللي هو السمباثيتك السمباثيتك نيرف سيستم بيزود هارت ريت وارجع اذكرك تاني ان السمباثيتك دي كل معلومه هقولها مهمه في الام اس كيو السمباثيتك بيطلع نور ادرينالين مش ادرينالين لا تغلطش. نوع ريسيبتور على الهارت بيتا 1 لا بيتا 2. بيتا 2 دي موجود على بقية الجسم. بتشتغل بالسيكليك mp. البيتا ريسيبتور 1 و 2 الاتنين بيشتغل بالسيكليك mp. بي. بس مع محضرات الأوتولومي. طب ازاي هنا بيزودوا الهارت ريت لانهما بيزودوا الفاني كارنت. بيزودوا الفاني كارنت ما تنساش. طب نوع الاتنين كاتيكولامين طبعا ما هو اللي هم كاتيكولامين اللي هما مين اللي هم نور أدرينايل متع السيمباثاتيك واللي أقوى منه اللي هو الأدرينايل والأوائل والدوبامين زيادة التمبرتشر كلنا عارفين لو لوحد سخن عادها ضربات قلبه بتزيد كل درجة بتزود عشر دقات ضربات القلب وبعدين آخر حاجة اللي هي نقص البوتاسيوم في الاكسترا سيلور فليود لو نقص البوتاسيوم في الاكسترا سيلور فليود فده بيعمل ايه بقى؟ بوتاسي مولايل فالبوتاسيوم العادي اللي هو بيعاكس السوديوم وبيقل دخوله بيقل الـ Potassium Conductance الـ Potassium هو معاكس للـ Sodium يبقى يقل الـ Potassium يقل لمعاكسة الصوديوم فالصوديوم يشتغل أحسن فاني كره أنتبقه أحسن فالـ Heart Rate يزيد يبقى ناقص الـ Potassium بيزوي الـ تعالى ناخد بالعكس ايه الحاجات اللي هي بتبطأ الـ Heart Rate الـ Negetive Chronotropic Effect ولا تنسى Chronic Chronic يعني مزمن مش يقولك Chronic Disease مرب مزمن والزمن متعلق بالهارت ريت ما تنساش يبقى بالعكس هنا نحط هنا باراسيمباثاتيك نيرفوس سيستم بتشتغل بالاسطايل كولين نوع ريسبتور ماسكارينيك اللي على القلب تو دي مش مهم او مهم في السيمباثاتيك انك تعرف نها بيتا وان مش مهم في البارا انك تعرف نها ماسكارينيك 2 دي بتزاود ساكلك ام بي دي, دي بتزاود الفاني كارن دي بتزاود الفاني كارن بس في سبب تاني بيخلي البراسيمباثاتيك يبطأ الهارت ريت لأنه الأسيطايل كولين بتاع البارا بيفتح البوتاسيوم تشانيل channel. فيه تشانيلز بتشتغل بالبتبع اكتيفيتد بالأسيطايل كولين اسمها اكتيفيتد بوتاسيوم أسيطايل كولين تشانيلز فطبعا بوتاسيوم قلنا بيعاكس الفاني كارانت يقلل السلوب يقلل الهارت ريت طيب calcium channel blocking agent قلنا الكالسيوم شانل بلوكينج ايجنت ايجن دول بيعملوا بيقفلوا انهي تايب قلنا المهم الL تايب كالسيوم شانل ويعملوا حاجتين في القلب يقللوا الكونتراكتيليتي خدناها قبل كده ويقللوا الريذميستي الريذميستي يعني عدد ضربات القلب هيخلوا القلب ينقبض اضعف وعدد اقل يبقى الدم اللي يندفع للاوعيه الدمويه اقل يبقى الضغط في الاوعيه الدمويه قليل عشان كده من احسن من احسن علاجات ضغط الدم المرتفع الكالسيوم شانل بلوكينج ايجنتس واللي هي بتقفل ال ال تايب طيب نيجي اخر حاجه هنا كان نقص البوتاسيوم هنا نقول زياده البوتاسيوم لان زياده البوتاسيوم بالعكس هنا بقى هتعمل ايه هتزود البوتاسيوم كوندكتنس ال اللي هو البوتاسيوم اللي بيعاكس الصوديوم يبقى هتقلل الفاني كارنت يبقى تقلل عدد ضربات القلب ودي من أهم المعلومات في الطب أن زيادة البوتاسيوم في الأكسترا سيلولار فلويد فهمت يبقى بوتاسيوم هيعاكس السوديوم الفاني كارنت يبقى هيقل السلوبي يبقى هيقل الهارت ريت توجد أكسنت عشان ما تنسوهاش هقول لكم معلومات طريفة أكتر أين يقشاه القلب هو البوتاسيوم يقع تنسى مش السوديوم. البوتاسيوم هو أهم واحد إن في عندنا في, في, في الدولة المجاورة لنا وهي الولايات المتحدة في بعض الولايات بتعدم الإعدام بيتم بأي حاجة اسمها ليثال يعني جرعة مميتة ما الجرعة دي إلا يدو الشخص بوتاسيوم كلورايد فيعلو البوتاسيوم في الاكساسيوم في <تصفيق> فالقلب يبطأ بطأ ويقع في القلب الهارت ستوبس ان داستولي يبقى يوعى تنسى الحقنة المميتة وباره عن بوتاسيوم البوتاسيوم بيبقى بيقلل ضربات القلب حاجه ثاني اهم بقى سيبك من الاعدام العيانين اللي عندهم رينال فيليير ايه في رينال فيليير انه بيحصل ريتنشن بوتاسيوم بوتاسيوم بيزيد في الاكسترا سيل فلويد فده بيوقف القلب بيقلل قوي ضربات القلب وفي الاخر يقف بس طبعا خد بالك للناس اللي فاهمه كويس ان التاثير الحاد طبعا اعنف من التأثير المزمن يعني الليثالدوز اخطر من اللي عنده كرونيك رينال فيلر لان الكرونيك رينال فيلر بتاعهم بيزيد بس بيزيد ببطء فالتاثير بيبقى اخف انما لما تدي واحد حقن كالسيوم بيروح قلبه واقف على طول بيقول له هاتيته هو الليثالدوز اوعى تنسوا هذا الكلام مهم جدا وهقول لكم جمله ثانيه اذكركم بيها لما يقول لك بوتاسيوم وصوديوم مين الاين الاكثر اهميه اوعى تغلط مش الصوديوم بوتاسيوم قلتها اسمع النوت البو بو بو ده شو مسؤول عن البو بو بولارايز ستيت اللي هو ريستنج ميمبر بوتنشال البي مع البي البوتاسيوم 94 ماينس 94 ملي فولت فيري 90 يبقى هو المهم البولاستيرس أبو الإيمسكو مهم جدا البوتاسيوم هو أخطر آيون على القلب زيادة البوتاسيوم تقلد رباط القلب توقفه خالص زي في الليثال دوز وفي الرينال فيلير وعليه من هو الآيون الأهم في الجسم ما يقولك كده بدون ما تفكر بتاسيوم ولا تختار بتاسيوم وهديك دليل من الجسم ان الألدوستيرون اللي بيزبط البوتاسيوم والسوديوم بيأتأثر بما لا يقارن بأي تغير صغير في البوتاسيوم مش في الصوديو معنف تغيرات كبيرة في الصوديو عشان يتقصر فما حييت مع العبد الله الاين الأكثر أهمية في الجسم الاين الأخطر على القلب الاين الذي يصنع هو البوتاسيوم. مسؤول عن البوتاسيوم. وبيعمل أخطر على القلب. على القلب وأخطر على الجسم نيجي للخاصية الأخيرة دي مش هتاخد وقت كتير اللي هي ال... فناخد ال... Conductivity. Conductivity by definition here the ability of the heart to propagate an action potential. مقدرة القلب إن هو you propagate action potential. Conduction. The ability of the heart to propagate an action potential. طيب. The velocity of conduction على إيه في الهار. سرعة صرايان الaction potential تعتمد على شيئين. واحد. أو قبل بقولهم عشان تفهم أكتر. الكهرباء في الجسم عندنا عكس البيت هنا البيت الكهرباء هنا عندنا الكترونز الكهرباء دي الكترونز اللي عندنا احنا الكهرباء في الجسم الاكشن بوتنشلز عباره عن سببها ديفيوجن اوف اايز اايز اايز ركز معايا اايز طيب هذا الديفيوجن اوف اايز بيعمل كهرباء الجسم يمشي اسرع كل ما كل ما الاريا زادت طب واحنا الكهرباء في القلب بتمشي ازاي فكر معاك كانت من خلال الجاب جانكشن اللي موجود في الانتركليد ديسك ان قلنا جوه كل ديسك اللي هو حاشر نفسه ما بين 2 سيلز في الهار فيها ثقب سداسي حتى قلنا هيكساجونال بروتين يمشي من خلالها يبقى كل ما كان خلايا القلب فيها جاب جانكشنز اكتر يبقى سرعه الكهرباء في الاكتر أكتر. اكتر يبقى بتعتمد على لأنه يتزود الأطفال وذلك يتزود الـ diffusion of ions ليس حافظة طيب قلنا انتقال الـ ions إلى مكان يحكمه الـ electrical gradient كلما الـ gradient زادت الـ يزيد هنا فيه الـ gradient اللي هو عبارة عن الـ amplitude و الـ speed بتاع الـ up بتاع الـ action of مش قلنا في الـ action of tension فيه يبقى الـ amplitude و الـ speed في الـ بوتنشلز يبقى عاوز ناس فاهمه يبقى الكهرباء في في في الجسم وعليه في الهارت ما هي الا يزيد كل ما زاد الاريا اللي متاح ليه ينتقل من خلالها اليمين ده من خلال ايه في الكاردياك ماسل من خلال الجاب جانكشنز الثقوب اللي موجوده بين الخلايا موجوده في حاجه اسمها انتركاليتد ديسكس طيب وقلنا ان الابيليتي of this uh, to, to allow current flow دي بتقل بالهايبوكسيا وبزياده الكالسيوم في المونوسايتس لان طبعا هايبوكسيا بتمنع بتمنع ان احنا نعمل عشان نرجع الايونز لطبيعتها قلناها بقى راجع النيرف المصري محتاجين صوديوم بوتاسيوم بامب ومحتاج اي تي بي ومحتاج اوكسجين فنقص الاكسجين بيقلل العمليه دي ثاني حاجه قلنا الجريديانت اللي هي بيحكمها مين بقى الامبليتيود طيب. فاكتورز افكتنج الفيلوستي اف كوندكشن ايه العامل بتأثر في الفيلوستي اف كوندكشن نمرة واحد عندنا اثنين الاوتونوميك نيرز قلنا السيمباثاتيك نيروز سيستيم فاكر قلنا بتزود كل الكاردياك بروبارتز كلهم بما فيهم النهاردة الكوندكتيفتي ومرة اخرى ما ازهقش السيمباثاتيك بيطلع نور ابينافرين نور ادرنالين مش ادرنالين نوع ريسيبتور بيتا وان بتشتغل بالسيكريك ام بي تزود الـ rate of هنا بقى الأسكاء فقط تفتكر السمبثاتيك يزود سرعة الكهرباء في القلب اختار واحدة من اثنين عن طريق انه يزود عدد ولا انه يزود الـ amplitude و speed of up stroke طالب ذاكي قال لي مش معقول stimulation في سيمباثاتيك يغير الـ structure of the heart مش معقول يزود عدد الـ gap يبقى القليق الاليق ان السمباثاتيك بيزود الامبليتيود اند سبيد اوف ابستروك فاهم مش حافظ ده ازاي بيعملها طيب العكس الباراسمباثاتيك نيرفوس سيستم قلنا بيشتغل بالاستايلكولين نوع ريسبتور ماسكارينيك وقلنا دي مش مهم. تو. لما هنا مهمه ماسكارينيك 2 انما هنا مهم قوي تقول السمباثاتيك بيتا 1 بيتا 1 مهم قوي في السمباثات لان البيتا 2 بره ان هو البيتا 1 على الهارد هنا ماسكرينك 2 مش مهم انك تقول مهم انك تعرف ماسكرينك بس بتقلل كل الكارد بروبرتيز بما فيها الريت في كونداكشن ازاي برضه نفس الفكره مش معقول الباراسمبثاتيك بتغير الاستراكشر يبقى 100% هي بتغير الامبليتيود والسبيد اوف اب ستوك بتعمل سلوور اب ستوك عامل بقى اللي في دواء اسمه الديجيتاليس اكتشفه مشعوذ هنحكي قصته في اوانها مش طبيب من احسن الادويه في علاج هبوط القلب الديجيتاليس ده اكتشفوه في نبات اسمه ديجتاليس لاناتا بيزود الكونتاكتيتي بتاعه القلب اه لكنه بينقص الريذميتي والكونداكتيفيتي لانه بيستيموليت الباراسمبثاتيك فالباراسمبثاتيك دي بتنقص الريذميستي والكونداكتيفيتي عشان كده الديجيتاليس له يوجد استخدامان لأنه يزوده كونتراكتلتي الكونتراكتلتي يستخدمه في العنين أن الكونتراكتلتي ضعيفة اللي عندهم هارتفيلير ولأنه بالعكس ينقص بيناقص ريزميستي و يبقى يستخدموه في القلوب اللي بتضرب بسرعة قوي زي في حالات الاتريال فايبرليشن اللي هو رعشة الأوزين ننتقل للنقطة الثالثة والاخيره في محاضرتنا دلوقتي هي البروجيشن اوف كاردييك امبلس ساعات السؤال ما يجيلكش في النظري وده الاليق ما يجيلكش كوندكتيفيتي يقول لك اتكلم على البروجيشن اوف كاردييك امبلس اتكلم على انتشار الاشاره العصبيه في القلب مع اشكته مستعش كل نظام هناخد 5 ستيبس بخمس سرعات اول حاجه كهربا قلنا بدات من نورمال بيس ميكر هو الاس اي يبقى اول حاجه لازم نعملها نكهرب الاتريا ان الكهرباء تسري من عبر الاتريا الى الافي هذا يتم بطريقتين. اما تمشي على النورمال اتريال مايوسايتس بسرعة نص متر في الثانية مش عاوز لغبطها بيغلطوكو في الامس كو وفي التميز مش في الديئة. نص متر في الثانية. لكن في حاجة احسن شوية. فايبرز بتوصل التو نودز ببعض اسمهم انتر نودل باندلز. الانتر نودل باندلز دول بيبقوا بسرعة متر في الثانيه بسرعه متر في الثانيه الانترنودال باندلز يبقى من كهرب الايتري عن طريق ايتريال مونوسايتس متر في الثانيه الانترنودال فايبرز عن طريق متر في الثانيه نيجي بقى الحته اللي جايه نيجي الاي في نود تمام اللي بقول نود يعني عقده العقده في العقده دي ابطا حته في الجسم دي دي دول سؤال يمشي مهم وهنقول دلوقتي ليه دي بص مش نص من عش نص من 100 0.05 متر بر سكند دي ابطا حته بعد كده ندخل على الاي في بقى على فكره الاي في نود نسير نقول الفانكشن بتاعتها قلنا الاس ان نود هي النورمال بيس ميكر الاي في نود غير انها هي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني سبير للاي ان نود انها دي بتبطئ دخول الامبالس عشان يفهم ليه دلوقتي الوظيفه الاساسيه بتاعتها للفينتيكل دي ذا سلووست بارت اوف ذا هارت و ليها وظيفه تانية قلنا ان هي دي الاتصال الوحيد اللي بينقل الكهرباء من الاترال فينتيكل هي عباره عن الكتريك جيت واي الكتريك من الاترال فينتيكل انا اسف نسيت مع ريتمستي اديني قلناها الكتريك جيت واي دي هاز جوت ذا سلووست ريت اوف كونداكشن المرحله إن يمشي الكهرباء في الـ AV Bundle أو Bundle of His إحنا لدينا two verticals في السيبتم فتنقسم لـ two bundles right للـ right هي بتكمل as right قلناها كده ويطلع منها الـ ولا تنسى إن شكل الـ hard تعامل زي الهرم المقلوب الـ فوق والـ, والـ تحت هرم مقلوب او زي الكوم comb بتاع الآيس كريم الـ base هو دي الـ apex. فبتنزل from base to apex وبعدين two bundles يبقوا reflected على lateral wall يبقى استبقى حافظ المسار وأهم نقطة في ال MSQ مهمة في ال ECG إنهم ماشيين تحت الطبقة الداخلية بتاعة القلب اللي هي الاندومتريام مش الطبقة الخارجية اللي هي ال Epi... الاندوكارديام مش تحت الطبقة الخارجية اللي هي الابيكارديام يبقى المرحلة بعد كده هنمشي في وفي بندل أو بندل أو فيس وبالتو بندل تشرح التو بندل المشيين إزاي في السيبتة من البيز للأيبكس وبقيم من الأيبكس للبيز تمشيين تحت الاندو كارديام نقط الأيبي هنا بقى السرعة كنا نص من مية متر المية هنا 0.05 ميتر بر ساكن السرعة تقع لجد الاتنين ميتر ثم في البركنجي فايبر اللي هي متاجهة من الاندوكارديام للإبيكارديام وقلنا فيه فايبر لكل فايبر لكل فايبر دي الفاستي ستريت أربعة متر في الثانية وبعلا لما تروح للفنتريكولر مايوسايتس ترجع تبقى زي الإتريا نصف متر في الثانية تحفظ الكلام ده صام يبقى خمس مراحل الأول هنقهر بالإتريا بطريقتين إتريا المونوسايتس ميو سايتس اترال ميو سايتس ب 0.5 متر برساكند انتر نودال باندلز متر في الثانية مرحلة التانية الافي دي ابطع حتة 0.05 متر برساكند دي اللي سلوست. ثم بعد كده عندي الباندل وفيس او الافي باندل اللي هنقسم ب 2 باندلز بسرعة 2 متر في الثانية أسرع حاجة البركنجي نماربعة بسرعة 4 نماربعة بسرعة 4 وبعدين الفنتريكولار ميو سايتس زي الاتر نص متر في الثانية. هنا بقى لازم تقول لي ليه الافي نود عندها السلو ستريت تقول لي الميكانيزم والسيجنيفيكانس وليه البركنجي فايبرز والتو باندلز عندهم أسرع سرعة الميكانيزم والسيجنيفيكانس الميكانيزم, الميكانيزم انتم فاهمينها احنا قلنا الفيلوستي لطالب زاكي يرجع هنا بتعتمد على ايه على النامبر و جاب جانشانس والامبليتود والسبيد يبقى ليه الاي في نود ابطا ليه الكهرباء بتمشي ببطء جدا في الاي في نود عشان الجاب جونكشنز قليله فيو والاب بتاع الاكشن اللي هو على فكره الاب ستوك عشان تبقى عارف اللي هم بيسموه فيز هوريها لك اللي هي اهي في زيرو هو ده الاب ده الاب يبقى عندنا Few gap junctions and slow up stroke بينما البر, ليه البركنجي fibers has got the fastest rate اللي هو 4 meter per second العكس لأنه عندهم gap junctions كطار قوي Many gap junctions and up stroke of action potential rapid يبقى ده الميكانيزم طب نيجي بقى significance ايه اهمية ان الAVNode تبقى بطيئة جدا وده اهم سؤال هنا في MSQ ابطأ حتى في قلبك العقدة في العقدة ما تلخبطش في الـ AV-Node مش في الـ AV-Bundle النود, النود هي أبطأ حدة ده سلو ستريت ليه؟ بتبطأ الفينتكل تعال ورها لك يعني بمثلها ليه في الـ AV-Node بنبطأ؟ عشان تبطأ بداية الفينتكل كونتراكشن لحد ما الإترا الكونتراكشن يكون خلص لأنه ما يقدرش الإترا الصغير الضعيف ينقبض في مواجهه الفنتريجل القوي فالكهربا بتمشي ببطء في الاي عشان تاخر بداية الفنتيكال كونتراكشن لحد ما الاي ترايكون عمل بامبنج وفضى يبقى تو ديلي دا فنتريكال كونتراكشن يبقى اول سبب لحد امتى تيل دا اند اوف الاي ده في القلوب الطبيعيه عندك وعندك وعند العبد الله تبطئ تبطئ القلب لحد ما الاي يتوطى الفنتريك لحد ما يتهي خلص طيب ولازم تبتدي بيها لان دي في كل الناس في كل الناس الايفنوب بيوصل ببط عشان تاخر الفنتريكو كونتراكشن تيل ذا اند اوف ايترا كونتراكشن بقى بعض الناس القلوب الغير طبيعيه عندهم الايترافي بؤره خارجيه بتضرب بسرعه جدا في الايترا فلاتر بتضرب بسرعة 400 في في الدقيقه اهي اسف ايترا فايبريليشن اترى الفلتر تضرب تلتمية فلتر يعني رف, رف بانتظام بس سريع جدا سريع جدا هي كده فلتر تلتمية في الدقيقة في الفايبر لا بيدرب كل فايبر لوحدها عشان سموها فايبر ليشن رعشة يعني رف رف انها فايبر ليشن يعني 400 في الدقيقة تخيل لو الاي في نوت دي هتوصل تلتمية ايمبالس للفيند كده نموت فورا واحد قولي ليه لان لو الفنتكل ضرب بسرعه جدا وهشبهه لك هو ضرب بسرعه جدا يبقى فتره الدايستول اللي بيملى فيها فتره الدايستول بيملى فيها قالك جدا انه يضرب بسرعة جدا ما فيش فتره انه يدايستول يملى ما ملاش مش هيفضى يتوفىنا الله في الحال فلو الفنتكل تبع الاتريا قلنا فيه في امراضين مشهورين في الاتريا ايرال فلاتر رفرفه كلهم بيضربوا مع بعض بس 300 في الدقيقه العب منها فايبريليشن واشهر في الطب الفايبريليشن هي الحاله اكتر في الطب كل فايبر لوحدها فسموها فايبريليشن و لو 300 او 400 امبلس لو وصل فينتريكل فينتريكل يبقى سريع جدا مفيش وقت الداستول وقت الريلاكسيشن مش هيمنا مش هيمنا يبقى مش هيفضى يموت فورا هنا تيجي روعه الاي في نود بقى الاي في نود فيه 300 امبلس بيت نطط وراه تقول لهم انا اسف انا عندي السلو ستريت اوف كونداكشن انا هعمل لكم ماثيماتيكا الريضاكشن هعمل اختزال جابري من كل ثلاثة مثلا هفوت واحد او من كل اثنين فوت واحد خلينا في كل ثلاثة فوت واحد يبقى لو الاتراب يضرب فوق تلطمية مثال سهلة هو هي من كل ثلاثة هتفوت واحد يبقى تفوت الفينتكل واحد من كل ثلاثة يضرب مية شيء معقول نقدر نتمشي مع الحياة لكن لو الفينتكل اشتغلت تلطمية همموت فهي بتبروتكت ال فينتيكل اجينست ال هاي باثولوجيكال يبقى ده ثاني سبب وعارف في الحاله دي تعال شبههالك بيحصل ايه الايترا بيضرب 3 مرات والفينتيكل مره واحده شكلها لطيف قوي بص معايا هي. يبقى ده سريع جدا انما ده معقول جدا هيسموها 3 تو 1 ريذم 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1 سموها 3 تو 1 يبقى واحد من اهم في الطب ليه الافي نود هاز جوت ذا سلوويست ريت اوف كونداكشن الميكانيزم عندها اقل جاب جانكشنز والاب ستروك بتاعها سلو الاب ستروك اللي هو فيز 0 تمام طب السيجنيفنس تبتدي بالقلوب الطبيعيه انت وانت والعبد الله انها بتاخر الفنتكل لحد ما الايت ترا خلص تو ventricular contraction till the end of atrial contraction ما يقدرش الاتر ينقبل في مواجهه الفنتكل القوي. نمرت نمر في الناس اللي عندها فلاتر رف 300 او اعلى منها فايبريليشن بس اشهر 400 كله فايبر روح ده. لو الفنتكل ضرب 300 ال مرض الاتر زي الفتره والفايبريليشن وبتعمل ماثيماتيكال ريدكشن فمن كل ثلاثة اتمرر واحد من كل اربعة اتمرر واحد من كل اين واحد خدنا من كل ثلاثة واحد وهنا تلتمية يبقى ثلاثة واحد ثلاثة واحد شيء رائع طيب ليه بقى البركنجي سيستم الافي باندل والباندل برانشيز والبركنجي سيستم هي أسرع حتة وانس دخلنا الفينتكل لازم نمشي بأسرع سرعة قلناها في المحاضرات اللي قبل كده عشان نكهرب كل الفينتكل ورمس الفايبرز في آن واحد وكوحدة واحدة الاول نقول الميكانيزم انتوا تقولوها تفتكر ليه البركنجي سيستم بنجي فايبرز والاي في مع بعض بركنجي سيستم هي في 2 متر في متر في الثانيه ليه يبقى في طب السجنيفكنز. ان احنا ليه الكارديو بيمشي بسرعه جدا في الفنتريك عشان تكهرب كل الفنتريكو ماسر فايبرز في ان واحد وكو وحده وحده يبقى تو اكسايت اول فنتريكو ماسر فايبرز ات وان يونت اند از وان ات وان تايم ات وان تايم اند از يبقى باورفل انوف تو بامب ذا بلاد ااجينست شيء رائع انا بقول في في نقطه جماليه تملي بحب اتخيلها معك. تؤكد على وجود الخالق ان تخيل سرعه الكهرباء في القلب ماده للتامل ان على اعتاب الفنتكل على بوابة الفنتكل في الاي في نود العقدة في العقده اقل جاب جانكشنز واقل اب الكهرباء ماشيه بسرعه بطيئه جدا 0.05 متر بير سكند ببطء شديد جدا ليه عشان خليها في الوقت الطبيعية تبطى الفينتكل لحد ما لقيتها يخلص وانسي داخلت الفينتكل اللي كانت ماشى مجطء شريك جدا على اعتاب الفينتكل على جواب الفينتكل في الايفي نود تمشي بأسرع سرعة بأسرع سرعة عشان تاكسات كل الفينتكل ومصر فيبر اتوان تايم اند ازوان يونيب هذه الصورة الجمالية تتكرر كل تمانية من عشرة من الثانية عاوزك تبص معايا لها كده تدخل صبغي هذه الكهرباء في الايفينود العقدة عشان تاخر الفنتكل تتحول اسرع من ابطا سرعه من ابطا سرعه لاسرع سرعه, سرعة, لأسرع سرعة. سرعة الفنتكل لحد ما لقيتك يكون خلص وعشان لو في هاي باثولوجيكال ايتريزم تو بروتكت يبقى الاثنين فيهم كلمه فنتكل تو ديلاي ذا فنتكل ان تو بروتكت تو دو اي في الفروق الطبيعيه حدا بيقدر يخلص وتو بروتكت في الناس اللي عندهم ايترال فلاتر رفرفه 300 في الدقيقه او ايترال فايبريليشن 400 في الدقيقه وقلنا هي دي الاكثر شيوعا وانس دخلت في الاي في باندلز والتو باندلز والبيركنج فايبر من قطع بسرعه الاسرع سرعه عشان تشغل كل الانتيكروس فايبر في ان واحد و وحده في ان واحد و وحده واحده ات عشان الكونتراكشن يبقى باورفول انف تو بامب ذا بلاد Resistance. تخيل يعني كل كل بقول ايه كل يعني بنقولها كل يعني تمانية من عشرة من السنة. هذه الصورة الجمالية تتكرر في قلبنا في كل ثانية من عشرة من الثانية الكهرباء مادة للتأمل انه الكهرباء ماشي ببطء شديد عشان تأخر بينك وانس دخل بينك من النقيب للنقيب من أبطأ السرعة على الأسرع عشان تأكسايت كل المنطقة المنطقة في مرة واحدة و في مرة واحدة ده اللي هو البروباكيشن يبقى لازم تعرفي كويس قوي أن الـ AVNode هي أبطأ حتة الميكانيزم الـ Gap Junction والـ Up Stroke والـ Significance والـ برانشز وال 2 متر وتسرع أكثر في البركنج 4 متر تعرفتي الميكانيزم والسيجنيفكينس. Well بقول في الآخر أنه يعني ال ال هذه التقنيات اللي شفناها في القلب من أشكال الأكشن مفتينشل زي مواكبة للفونكشنز سرعات الكهرباء الزي مواكبة للفونكشنز ضمن بلايين التقنيات في جسم الإنسان. وإحنا عندنا في كل الأديان دعوة أن ننظر في الإنجيل يقول انظروا في القرآن الكريم يقول لنا وفي أنفسكم أفلات بسرون نتفرد واللي قلت دافئ وفي كل محاضر أقول شوية شوية ضمن بلايين من التصميمات التصميمات الدقيقة الذكية المثالية التي تقطع بأن وراء الخلق الخالق الحكيم الوحيد القادر المقتدر نسميه نحن المؤمنون الله أشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن ألقاكم بإذن الله مجددا في محاضرة جديدة أستودعكم الله شكرا